وما يذكر إلا اولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين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 توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة السابعة من مسائل الآية الخامسة من سورة النساء حول قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الاصاغر فكان هذا دليلا على وجوب نفقه الولد على الوالد والزوجه على زوجها ثم اورد الامام قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ما ترك غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفتح الله عليك وبرك فيك يا ولدي الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي سبحان الله وعلا والله والله الأكبر والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة الثامنة قال ابن المنذر. واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب فقال الطائفة على الاب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحترم وعلى النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها المسألة التاسعة يا إخواني ولا نفقه لولد الولد على الجد هذا قول مالك وقال الطائفة ينفق على ولد ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض ثم لا نفقة عليه إلا أن يكون زمنا وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على نفقة عليهم هذا قول الشافعي. واوجبت طائفه النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي حديث أبي هريرة يقول لدن أطعمني إلى من تدعني يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتحرف ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لها بدليل قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك وتتمة لحديث أبي هريرة تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني في هذا رد على من قال لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم هذا قول عطاء والزهري وإليه ذهب الكوفيون متمسكين بقول الله تعالى وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسره قالوا فوجب أن ينظر إلى أن يوسر وقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم قالوا فندب تعالى إلى إنكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب منعه إلى النكاح ولا حجة لهم في هذه الآية والحديث نص في موضع الخلاف وقيل الخطاب لولي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ذئرا وحواض ووسع عليه في النفقة وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم وان كان دون ذلك فبحسبه وان كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجه فان كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الامام القيام به من بيت المال فان لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الاخص به فالاخص وامه اخص به فيجب عليها إرضاء والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد المسألة العاشرة قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا أراد تلينا الخطاب والوعد الجميل واختلف في القول المعروف فقيل معناه دعوا لهم بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم وأنا ناظر لك وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك وقيل معناه وعدوهم وعدا حسنا أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ويقول الأب لابنه مالي إليك مصيره وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وابطال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رجدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم وفيه سبع عشرة مسألة الأول قوله تعالى وبتل اليتامى الابتلاء هو الاختبار وقد تقدم معناه وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم وقيل انها نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه وذلك أن رفاعة توفي ترك ابنه وهو صغير فاتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله فأنزل الله تعالى هذه الآية المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى لاختبار فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله والإهمال لذلك فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه فإنما وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه وإن أساء النظر فيه وجب عليه إنساك ماله عنده وليس في العلماء من يقول إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف لقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح وقال جماعة من الفقهاء الصغير لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون غلاما أو جاريا فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا أو أعطه شيئا نزرا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته واستفاء الغزل وجودته فإن رآها رشيده سلم ايضا اليها مالها واشهد عليها والا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما وقال الحسن ومجاهد وغيرهما اختبروهم في عقولهم واديانهم وتنميه اموالهم سبحان الله والله المساله الثالثه قوله تعالى حتى اذا بلغ النكاح اي الحلم وذلك لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم اي البلوغ وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسه اشياء ثلاثه يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحمل فاما الحيض والحمل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما واختلفوا في الثلاثة فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم وهو قول ابن وهب وأصبغ وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة واختاره ابن العربي. وتجب الحدود والفرائد عندهم على من بلغ هذا السن قال أصبه ابن الفرج والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائد والحدود خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة والله تعالى هو الموفق إلى ما فيه الخير سبحانه الله ولا لله وعلى الله أكبر في لقاء اليوم أورد الإمام قول بعض العلماء في معنى الاختبار هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه إلى آخر ما جاء في ذلك نعم فكيف يختار الوصي يا عم وما هي شروطه الوصي يا ولدي هو الذي يوكل إليه أمر اليتيم أو المحجور عليه سواء كان التوكيل من الأقارب أم من الحاكم ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء كان رجلا أم امرأة فقد أوصى عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه بما ينميه ويزيل فيه وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بما شئت الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن